إُذِرَ قَوْمَم ما أُمذِرَآبَُم فَهُمْ غافِلُونلََد حَقَّ الْ قَوْلُ علىى أَكسَرم فَومْ لا يُؤمُِون إِا جَعََّ فِي عَْنا قِيم أَغْللَم فَهِييَ إلىلَ فَهِييَ إِلَى الأذقانِ فَهُم مُقُمَحُون وَجَعََّا مِنْ بَيْنِأَلهِم سَددَّوا وَمِنْ خَلْفم سَدَّم فَأَغْ شَيْنَهُم فَأَقْشَينناهُ فَهُم لا يُبصِرُون وَسَوَاءونَ لَيْهِمْ أَأَ ذَرتَهُم أَمْلَمتُ ذِرهُم لا يُؤمِنون.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 نضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءا اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا اننا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم فلأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَمَا لَِلَ أَهُدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَه تُجَعُون أَأَاتَّخِذُ مِذُِهِ آِهَةً إ يُرِدِ الرحمَان إ يُرِدنِ الرحمَانُ بِضَُّّ تُِْعَن شَفَعََةُم شَيْئ وَلَا يقِذُون